وقال فرعو نقتوني من كل ساحر عظيم ألم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيوطنه إن نُؤَلِّهِ لَا يُصْلِحُ عَمَلُ الْمُفْسِدِينَ وَيُعِنُّ قُرَّاءَ الْقُرْآنِ مَا மலி மூச இலக وَإِنَّ فِي இ الوا...